بشرى لنا معشر الإسلام إلا لنا معشر الإسلام uno من العناية ركناً غيراً لأزيزي بشراء لا لما ذا الله لما ذا الله داعين الضاد لما ذا You're